Allahumma adkhilhu al-jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah, wa'a'izhu min 'adab al-qabr wa'adab al-nar. Allahumma 'afir lihayina wa meytina. وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان